وهم غير ملومين فمن يتورى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لامتاتهم واهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون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 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ الله أحسن ثَُّ إَِّكُمْ بعدَ ذَانِكَ لَمَيتُون ثمَُّ إِكُم يَوْمَ الْ القِيَامَةِ تُبَعثُون وَلَكلَ خَلَقُ نَا فَووقَكُمْ سَبَا قرائِقَ وَمَاكُ عَنِ الْخَلْقِ وَافِلين. وَأَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأنا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعنابٍ لَّكُمْ فِيهَا لَكُمْ فِيهَا فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَرُسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرٌ أَفَلَا تَتَّقُونَ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 وَإِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ ٱلصُّحُفُ فَٱسْلُكْ فِيهَا فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرَّ عِبَادِي أَنزَلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَآتَ خَيْرَ الْمُنزِلِينَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ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 وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَطْرَفْنَاهُمْ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعَتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوَعَدُونَ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 فَاخَذَتْ مُصْصِيحَةٌ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ فَا بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا, رسلنا تَتْرَى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 إِلاَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَظِيمًا فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُنَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا بَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٌ يَا أَيُّهَا الرَّسْلُ كُنُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَعَمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعَمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ مَتَكُونُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُون فَتَقَطَّعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلٌّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرهُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ حَتَّىٰ حين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 وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ بَلْ كُنُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ عَمَلٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ ذَلِكَ هُمْ لَهَا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 مُسْتَكْبِرِينَ بِسَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَبِّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَكُونُونَ بِهِ جِنًّا بَلْ جَاءُوهُ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ وَهْوَ ءَاهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرٍ فَهُمْ مِنْ ذِكْرِهِمْ أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خَيْرُ الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون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 لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هذا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قل مروب السماوات السبع ورب العرش العظيم ساكونون لله قل يا سلامتقون كل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه انكم وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِذْ كَانُوا يَكْفُرُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّى تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن ولد وَمَا كَانَ معه مِن إِلَٰهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَيْهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ كُنْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوَعَدُونَ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 وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومنها وَرَائِ بَرزَخْ وَمورائِ بَرزَخُ إلَ يَمِ يُبَثُون فَإذَانُوا فِي خَافِ الصّورِ فَلَا سَبَبَيْلََهُم يَوْمَ إِلي وَلَا تَسَ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 وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هم الْفَائِزُونَ قَالَ كَم لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِي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 لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الهنا اخر لا مرهان له به فانما حسابه عند ربي انه لا يفلح الكافر و قل رب اغفر وارحم وانت خير الرحيم